لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي Oh, <laughs> الله الذي خلق السماوات والأرض shit Om Zelen go right. وَقَرْنَ لَكِ فِيمَا رَكَنْتِ وَقُمْ رَبُّكَ وَاغْشَاهُ His father is around him.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 bon من أقانيك إنك أفوحين خبنا <تكلم> وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا إِذَا تَنَاسَى النَّاسُ إِلَيْهِ Onu dokunur. Semavatla الحمد لله O bizlerim banana Ah uh -huh. lan ta allah مَنْ كَانَ يُرِيدُ لا يُسْتَغْفَرَ مِنْ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ هوا سابع يرسل أولم تكونوا أخزان وَسَأَنْتُمْ فِي لَنَسْكِينَ الَّذِينَ لَطَلَبُوا أَنْ تُقْتَلُوهُمْ وَتَرَيَانَ مَا لَمْ تَفْعَلُوهُ pa ran ki mo em إن كان مكره يوم تبدن الأرض غير الأرض والسماوات وبرد لله الواحد وترى المجرمين يومئذ مقرمين في الأطفال سرابينهم من قطران وتغشى وجوههم Give me your world. ما يكن لن ان